أ ق ي م و ا صفوفكم وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ارباب امه إن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 「私の名前 ي ض ل 名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前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 「ああ!」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 ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم, وتذوق السوء بما صددتم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 فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله